وَإِلَ قِيلَ لَهُمْ تَعَلَ إِلَ مَا أَن زَلَ اللهَّهُ وَإِلَوَّسُونِ قَاوا حَصبُونَا قَاالوا حَصبُونَا مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِأَبَأَنَا أَولَ كََ أَبَ أُهُم لا يَعلَونَ شَيْْأَ وَلَا يَهتَدُون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 119. وَمَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَوْ ذوا عدل منكم أَوْ آخران من غيركم, أو آخران من غيركم إن أنفروا 124. وإذا كنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت 125. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري, به ثمنا. لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نفتم شهادة الله وَلَا نَفْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ أُثِرَ عَلَاهُم أَنَّهُمْ اسْتَحَقَّا اثْنَانِ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا اَخْرَانِ يَقُومان مَقامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا من الظالمين ذلك ادنا ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا او يخافوا ان ترد ايمانهم بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا